أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَن اُنذِرُوا أَن اُنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَتَّقُونْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَمَا دَرَأَ لَكُم فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ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 قَدَمَ كَرَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرُّوا عَلَيْهِ مُسْتَقْصِفِينَ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ ما يوم القيامه يخزيهم ويقول اين شركائي ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقهون فيهم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسمو على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه ظالمين انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْسَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كَذَلِكَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُقْتَصِدِينَ الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم دخول الجنه بما كنتم تعملون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 ذَلِكَ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَأَيَّاتَهُ تُرْهَبُونَ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 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا وَزَّقْنَا لَهُمْ فَاللَّهِ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ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 ما ترك عليها من دابة ما ترك عليها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم الى اجر مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون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 إِنَّ اللَّهَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُم إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى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 على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء اف بنعمه الله يجحدون والله فضل بعضه على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا برات رزقهم على ما ملكت ايمانهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء اف بنعمه الله يجحدون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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومرزقناه من نار رزقا حسنا ومرزقناه من نار رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون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 ولا تكونوا كاللاتين طبقت غزلها من بعد قوة انكثا ان كنتم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربام امه انما يبلوكم الله به وليبين ان لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون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 وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَظِلُّوا قَدًا بَعْدَ ثُبُوتِهَا فَتَزِلّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 قُل نَزَّرَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدُوا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم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 القابل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم ان ربك للذين عملوا السوء ابي جهاله ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك ان ربك من بعدها لغفور رحيم